Alhamdulillah لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين انعم عليهم غير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 وإن لكم في الأمعاب لعبرة نصيكم مما في بطونه من بين فرد ودم لبنا طالصا سائرا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان انحل الي الداخل من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرجون ثم كلن كل الثمرات فاسلك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 أرض للعوه لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذي لفضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم سَوَاءٌ أَفَمَنِ اتَّقَى أَم مَّن ظَلَمَ أَفَأَثَابَهُم بِمِثْلِ مَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ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 الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وبرزقناه وبر منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستهون الحمد لله بل أكثرهم ما يعلمون ظَرن الله وَكَلَجُ لَِْهَفَد مَا أمكَم لَا يَقذِر على شَّ وَهُوكَُّم عَ مُونَا وَهُ وَكلَّ على مَونهُأَلَ ماَا وَجه لَا يَك بِقَير هل يَسَّوي وَمَأَمُرُ بِعَدن وَهُو عَ صاقٍ الس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 وجال لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء فَكَلَّهُ وَجَعَلَ لَكُمْ جُنودَ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَمَأِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ مَن يُنْكِرُونَهَا يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ مَن يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُم